قَتَلَ الْإِنْسَانُ مَا أكْفَرَ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَرَ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَ كَلَّا لَمْ مَا مَا أَمَرَ فَالْيَوْمَ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامٍ أَنَّا صَبَّنَا الْمَاءَ صَبَّ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّ وَعْنَبَ وَقَضْبَ وَزَيْتُونَ وَنَخْلَ وَحَدَائِطَ وَالْبَأْ